الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحارته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو الدرس الرابع والسبعون واليوم عندنا باب لا قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا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 وقسمناها إلى ثلاثة أقسام منها ما هو حرف باتفاق ومنها ما هو اسم باتفاق ومنها ما هو منتردد بين الفعلية والحرفيه ثم تكلمنا على أحوال المستثنى وقلنا إن له ثلاث حالات إن له ثلاث حالات وجوب النصب وذلك إذا كان تاما موجبا وجواز الوجهين وذلك إذا كان تاما منفيا ويكون على حسب العوامل إذا, ك... إذا لم يذكر فيه المستثنى منه وكان من فيه هذا يكون على حسب العوامل ثم وقفنا على باب لا وباب لا تسمى لا نافية للجنس طبعا لا أنواع تدخل على الماضي فلا تتكرر وتدخل على المضارع فلا تتكرر وتدخل على الفعل المضارع فتجزمه وتدخل على الاسم فهي أنواع إنما نتكلم على لا نافية للجنس ونذكر ضابطها فلا بد من معرفة ضابط لا نافية للجنس ما هو ضابط لا النافية للجنس فبالضابط تعرفون الفرق بينها وبين غيرها من أنواع لا ما هو هذا السؤال ما هو ضابط لا النافية للجنس الجواب ضابطها أن يقال هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها لا بد من كتابة هذا الضابط لنبينه ماذا قلنا هي التي يراد بها بسرعة هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدا هي التي يراد بها ماذا نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدا كتبت الضابط سؤال اكتبه ما هو؟ هي التي ها يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها كتبتهم؟ سؤال عاصم كتبتهم؟ هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها أنت مصر كتبت؟ طيب افهموا لي هذا الضائد إذا قلت مثلا لا رجل في الدنيا. لا رجل في الدال فماذا مع... ماذا يكون معنى هذا المثال؟ يعني ليس فيها أحد من الرجال ليس فيها احد من الرجال يراد بها نفي الخبر عن جميع افراد الجنس الواقع بعدها رائحه الرجال لا توجد في الدار فهذا هو ضابط ماذا ضابط لا النافيه للجنس ويظهر هذا بالنظر الى تقسيم لا باعتبارات مختلفه ولكن الذي يهمنا لتقريب المرحلة ولتقريب النفي نقول تنقسم إلى قسمين تنقسم لا النافية إلى قسمين القسم الأول نفي الوحدة القسم الأول ما هو نفي الوحدة وهذه التي تكون لنفي الوحدة ما هو عملها تعمل عمل ليس هذا القسم الأول عاصم قلنا بان لا النافيه تنقسم الى قسمين نافيه للوحده تعمل عمل ليس و للجنس تعمل ماذا عمل انا عمل انا فضابط لا النافيه للوحده بعد ذكرنا ضابطه لا النافيه للجسم ما هو ضابط لا النافيه للوحده ضابطها ان تفيد نفي معنى الخبر عن الاسم المفرد أن تفيد نفي معنى الخبر عن الاسم المفرد عكس لا نفي للجنس فهنا تنفي معنى الخبر عن الفرد الواحد مثلا إذا قلت لا رجل قائما أنت تنفي ماذا تنفي معنى الخبر عن الاسم الواحد رجل واحد لم يقم لكن الرجال ربما قام لا رجل في المسجد انت تنفي الواحد واحد لا يوجد في المسجد لكن المسجد منتلف بمصلين فلا رجل هذا تنفي ماذا تنفي الواحد ولذلك قالوا في ضابطها أن تفيد نفي معنى الخبر عن الاسم المفرد عن الاسم المفرد عكس لا النافية للجنس فإذا قلت لا رجل في المسجد يعني رائحة الرجال لا توجد في المسجد أما لا رجل في المسجد يعني رجل واحد لا يوجد لكن المئات أو العشرات موجودون هذا هو الفرق بين لا النافية الوحدة والنافية للجنس النافية الوحدة ومصنفين يتكلم عليها ولكن لا بأس أن نشير إليها. لا في الوحدة. قلنا تعملوا ماذا؟ تعملوا عاملا ليس. هل تعملوا بشروط أم بدون شروط؟ تعملوا بشروط. لأن في الوحدة تعملوا بشروط الأربع. بشروط أربع أربعة شروط. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن لا يتقدم خبرها على اسمها. لا يتقدم خبرها على اسمها. هذا من شروط ماذا؟ لا نافية للوحده فإذا وجدت هذه الشروط تعمل عاملة ليس وإذا فقد شرط واحد لا تعمل تكون ملغى وتكون مهملة غير عاملة هذا معنى فلا يتقدم خبرها على اسمها لا كتاب ضارا لا كتاب ضارا ففي الاعراب لا نقول لا نافية للوحده كتاب اسمها ضارا خبرها لا يمكن ان تقول لا ضارا كتابا لا ضارا كتاب يعني لا يتقدم الخبر على الاسم فهمت لا يتقدم الخبر على الاسم ثانيا ان يكون اسمها وخبرها نكرتين ان يكون اسمها وخبرها نكرتين الاسم نكره والخبر نكره يا ترى مثلا اذا وجدنا الاسم معرفه والخبر نكره او وجدناهم مثلا الاسم معرفه والخبر معرفة هل تكون عامله ام مهمله تكون مهمله غير عامله فلا بد لا زينه باقيه زينه نكره باقيه نكره فلو قلت لا زيد لا زيد لا يمكن أن تكون عاملة فإذن سواء كان الأول معرفة أو كان مع المعرفة فتكون مهملة غير عاملة فلذلك قالوا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ثالثا أن لا يأتي خبرها بعد إلا أن لا يأتي خبرها ها بعد إلا لا عمل إلا لا عمل إلا نقول نافعا أم نافع نقول صالحا أم صالح نقول صالح لا نقول صالحا ولا نقول نافعا لا عمل إلا نافع لا عمل إلا صالح لماذا؟ لأن لا هنا ها لا هنا لا تعمل ملغاه لذلك اشترطوا أن لا يأتي خبرها بعد الا لان الا تبطل النفي السابق فتكون ملغاه غير عامله هذا شرط ثالث شرط رابع ان لا تكون لنفي الجنس بل تكون لنفي الوحده اما ان كانت لنفي الجنسي فتعمل عمل الا وهي مقصوده من هذا الدرس فمن هذا اذن شروط اربعه في لا النافية للوحدة حتى تعمل عمل ليس، وإما لا النافية للجنس فقلنا معناها عندما نقول النافية للوحدة تنفي الواحد تنفي الواحد وكأنها تترك الجنس بخلاف لا النافية للجنس نفي معنى خبرها عن كل أفراد جنس اسمها يعني هي تأتي لماذا؟ لنفي جنس لا رجل في الدار جنس الرجال رائحة الرجال لا توجد في ملأ في الدار وهي تاتي لتأكيد النفي وهي تأتي لتأكيد النفي ولذلك بعض علماء النحو بعض النحات قالوا هي تأتي للملأ تشبه ان تعمل عملها وتأتي بالتأكيد كيف؟ إن ماذا تعمل تنصب الأول وترفع الثاني ولن نفي الجزء ما تعمل تنصب الاول وترفع الثاني إذن هي متفقه معه في العمل ولا لا نعم ومن حيث التأكيد, من حيث التاكيد يعني العمل واحد والتاكيد ايضا كلاهما للتاكيد الا ان التاكيد ركز عن التأكيد التاكيد مختلف لا يؤتى بها لماذا لتاكيد النفي عن الاثبات لتاكيد النفي وانما يؤتى بها لماذا لاثبات لتاكيد الاثبات غيرتون الفرق بينهما؟ إن لتأكيد الإثبات ولا لتأكيد النفي والعمل واحد إن تنصب الأول وترفع الثاني ولا تنصب الأول وترفع الثاني لكن هل هي تعمل هذا العمل مطلقا بدون قيد؟ أم لا بد من قيود كما قلنا فيه؟ ها لا النافيه للوحدة الجواب قال العلماء لا بد لها من لا بد لها من شروط حتى تعمل عملا ما هي هذه الشروط الشروط ذكر العلماء اربعه وبعضهم قال ثلاثه وبعضهم قال خمسه فلنذكر الخمسة نذكر اقصى مثلا من الشروط التي قالوا بانها سته ان تكون نافيه للجنس نصا لاحتمالا ان تكون هذا الشرط الاول على صواب عاصم أن تكون نافيا للجنس نصا لاحتمالا، أن يكون النفي صريحا، صريحا تفيد النفي الجنس نفي الجنس نصا لاحتمالا، وسنذكر الامثله التي استوفت هذه الشروط. هذا الشرط الأول أن تكون نافيا للجنس نصا لاحتمال. الشرط الثاني أن يكون المنفي الجنس بأجمعه. أن يكون المنفي الجنس بأجمعه قلنا في النفي الوحدة ان يكون النفي الواحد المفرد أما هنا الجنس بأجمعه بحيث لا يبقى فرد من أفراده لأن الحكمية يكون مستغرقا أفراد جنس اسمها كلهم يستغرقهم كلهم بخلاف لا النفي الوحدة لا رجل في المسجد إذن هناك رجال نفت الواحد فقط لكن هنا عندما نقول لا رجل لا رجل نفت الوحده لا رجل نفت الجنس، فلذلك قالوا أن يكون المنفي الجنس باجمعه ما معنى الجنس يقولنا بحيث لا يبقى فرد من أفراده فالحكم المنفي بها يكون مستغرقا أفراد جنسي اسمها كلهم افراد كلهم يستغرقون فان هذا لا, لا رجلا ثالثا ان يكون اسمها وخبرها نكرتين ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. فان كان ما بعدها معرفه هل تكون عامله ام الغيه ان كان ما بعدها معرفه والغيه عملها ووجب تكرار لا اذا قلت مثلا لا عاصم في الدار لا زيد في الدار ولا خالد هنا تكون مرغيه ويجب تكرار له. فتقول لا زيد في الدار ولا خالد لأن الذي يشترط في عملها أن يكون الاسم نكرة وأن يكون الخبر نكرة جيدا لماذا للمداري الشروط بعض يظن على أن هذه الشروط هكذا يؤتى بها لأجه العمل فقط لا؟ هذه الشرط لا معنى، يراد بها معنى مثلا النحاف عندما الزم أن يكون اسمها نكرة ماذا قصدوا بذلك؟ لأجل أن تدل بوقوعه في سياق النفع على ماذا تدل؟ إذا وقعت النكرة في سياق النفع على ماذا تدل؟ تدل على العموم تدل على العموم ولذلك من القواعد المقرمة والمسلمه قولهم النكره اذا وقعت في سياق النفي تعم النكره اذا وقعت في سياق النفي تعم ولهذا السبب جعلوا اسمها نكره كما جعلوا خبرها نكره طيب اذا كان هذا فيما يتعلق بالاسم اذا وقعت في سياق النفي النكره اذا وقعت في سياق النفي تعم لكن لماذا ألزم ان يكون خبرها نكره الجواب لاجل عدم الاخبار بالنكره لان الاخبار يكون بالمعرفه يكون بالنكره يكون بالمعرفة او للعكس قالوا كون خبرها نكره لاجل عدم الاخبار بالنكره لاجل عدم الاخبار بالنكره هذا هو المغزى من ذلك ان يكون اسمها وخبرها نكرتين هذا هو الشرط الثالث الشرط الرابع وهذه الشروط في الحقيقة فيها كلام وإنما نحن نمر عليها مرور الكرام كما يقولون أو مرور الحاج بواية محسن الشرط الرابع أن يكون اسمها متصرا بها أن يكون اسمها متصرا بها يعني على هذا يلزم تأخير الخبر عن الاسم لأنه إذا لم يكن متصرا بها هل تعمل أم لا تعمل لا تعمل ويجب أيضا تكرار لا مثلا إذا قلت لا رجل في الدار هذا واضح لكن إذا قلت قدمت قلت لا في الدار رجل اذا هنا لا تعمل ووجب عليك أن تذكر لا مرة ثانية تكررها تقول لا في الدار رجل ولا مراتن. لا في الدار رجل ولا مراتن. فلذلك قالوا أن يكون اسمها متصلا بها وخبرها متأخرا يكون خبرها متاخرا عن الاسم، فإن لم يكن كذلك لم يكن متصلا بها لا تعمل ووجب تكرار لها واضح في إشكال الخامس لا يتقدم عليها خبرها لا يتقدم عليها خبرها لا يتقدم, يتقدم على ماذا على لا لا يمكن أن يكون الخبر مقدما لأن رسل هذه الصلاحية كلها تعمل في المتقدم والمتاخر فإذا تقدم خبرها على لا إذا تقدم خبرها فتكون مهملة ويكون أيضا تكون لا مكررة إذا تقدمت إذا قلت مثلا قائم لا رجل لا يجوز قائم لا رجل لأن قدمت الخبر هنا ممكن أنا لك تقول قائم لا رجل ولا امراه لأن لا يتقدم عليها خرقاء فإذا تقدم عليها اهملت وتكررت اهملت وتكررت واضح طيب الشرط السادس إن لا يتقدم عليها حرف جر إن لا يتقدم عليها حرف جر ها إذن هذه الشرط كم ستة وقد جمع بعضهم هذه الشروط في, بيت في بيتين ها تعرفون هذه البيتين عمل لا بسته من الشروط تذكروا اصلا عمل لا بسته من الشروط نفيه ولا قل إما اما بدل واما خبر المتداين الحذف احدها نفيت عمل لا بسته من الشروط نفية والنفي للجنس المنوط نفية والنفي للجنس المنوط. تكون نافيه والثاني ان يكون النفي للجنس المنوط يستغرق جميع أفراده واضح نكيرة نصا صريحا وان لا يدخل ها وان لا يدخل عليها حرف جر وان لا يفصلها وان لا يفصل إن أنتم كتبتم شروط ستة واكتبوا هذه الأبيات واستخرجوا الشروط من البيتين عملوا لا بستة من الشروط نفيات والنفي للجنس المنوط نكرة نص والا لا يدخل عليها حرف جر وأن لا يفصلها واضح ان هذه هي الشروط التي ذكرها العلماء للا نافية للجنس التي تكون عاملة هذا العمل وأما النافيه الوحدة فذكروا لها شروطا اربعه, لها شروطاً أربعة. طيب اذا عرفنا هذه الشروط فمن يذكر لنا مثالا للا نافية للجنس تكون قد استوفت جميع الشروط ويحبذ تكون الامثله من السنة ومن القرآن ثم يتم اعرابها فمثلا في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ركز مع مصر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا أحد اغير من الله لا أحدا أغير من الله قصة طويلة المقد لا أحدا أغير من الله, الله. الإعراب كيف نقف الإعراب عصي لا أحد لا نفي لماذا للجنس تعمل ماذا ها عمل إنا رفع صوتك عمل إنا وأحدا ما ما في الإعراب أحد أنت سؤال لا أحد اسمها يعني تعمل عمل إن تنصب الأول وترفع الثاني اسمها مبني على الفتح مبني على الفتح واضح إنه إذا كان مفردا يكون مبنيا على الفتح مبني على الفتح أغيروا ما موقع أغيروا في الإعراب ها سؤال عاصم لا نفي الجنس تعمل عمل إن أحر أغيروا أغيروا قلنا ماذا خبروا خبروا أحد اسمها ابن الفتح أغيروا خبره كيف يكون خبرها؟ مرفوعا وعلى ما تفعي ضم الضائرة فيها آخر. من يذكر لنا بعض أمثلة لا نافية للجنس من القرآن الكريم ها يعني من أمثلة وهي كثيرة لا نافية للجنس من القرآن قوله تعالى في سورة الصافات لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكذلك في صوره الانعام لا شريك له لا شريك له فمثلا لا اله يا الاصيل لا اله لا ارفع صوتك نافيه للجنس تعمل ماذا عمل إنا, إنا تنصب الاسم وترفع الخبر هذا هو عمل إنا تنصب الاسم وترفع الخبر اله اسمها, اسمها مبني على الفتح في محل نصب واين خبرها ها خبر واضح وهنا حتى في اعراب كلمه الاخلاص وفيها مؤلفات خاصة في الاعراب كلمه لا اله الا الله عندي انا يعني من الكتب التي الفت اربع كلها في اعراب البسمله كلها في اعراب عفوا في اعراب لا اله الا الله فنقول لا نافيه للجنس تعمل عمل ان تنصب الأول وترفع الثاني اله اسمها مبنى عن فتح في محل الخبر خبر هو قبل أن نقول الا الله خبر وإنه محذوف تقديره ها. تقديره لا إله عندما أقول أسألكم عن معنى لا إله إلا الله ما معنى لا معبود لا معبود حق في الوجود الا الله اذا حق, حق ما ماذا يعرب هذا لا معبودا لا في الجسم معبودا اسمها وحق ما هو قل خبرها اذا الصحيح ان يقال لا معبود حق اما النحاة سيقدرون وتنبهوا لهذا جيدا وقد نبه على هذا بعض علماء وانا كنت دائما اعتر هذا هذا التقدير فهم يقدرون لا لا اله موجود لا اله موجود ولا او لا اله في الوجود مره وقع لي صراع مع احد المشايخنا في تقدير الله فيقول لا اله موجود وهذا غير صحيح فلذلك كنت انكره دائما معنى اذا قلت لا اله موجود لا اله في الوجود الا الله معنى من يعبد الاصنام وليس حقا ما عبد الا الله فهنا تاتي قضيه وحده الوجود والاعاده بالله فكنت انكر هذا دائما ثم بعد ذلك وقفت على كلام لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فيقول تقدير خبر كلمة في الوجود ليس بصحيح، ليس بصحيح. لماذا؟ اذا التقدير لم يقدر النحات كلمة وجود غير صحيح، قال لا بد أن نقدره حق، لأن كلمة حق أو خبر إذا قدرناه حق. هي التي توضح بطلان جميع الالهه هي التي توضح بطلان جميع الآليا أما إذا قلت لا إله في الوجود إلا الله أو لا إله موجود إلا الله معنى آلية أخرى هي إلا إذن هذا فلذلك قالوا بد من تقدير حق كما تقولون في معنى لا إله إلا الله أما شيخنا العثينيذ فيقول في شرح الازوميه ربما يوهم هذا التقدير الذي يقدرونه موجود أو في الوجود ربما يوهم هذا القول بوحدة الوجود يعني كل شيء موجود في العالم إلا الله كل شيء موجود في العالم هو الله عندما تقول لا إله إلا الله فإذا قدرنا لا إله معبود في الوجود هذا خطأ اذ لو دا نقول لا إله لا معبود حق فهنا حق نبطن كل الالهه التي عبدت مع الله يا عز وجل بباطل لا اله اذن خبرها اين هو ناصر لا نافذ الجنس اله اسمها خبرها اين هو مقدر قدره ها حق حق اما التقدير موجود او في الوجود كما يقدره حق قلنا حق غير صحيح وإلا لا إله إلا الله إلا هذه ماذا تسمى أداة حصر أداة حصر ولفظ الجلاله الله بدل مرفوع وعلم الضم ضم في اخره فيه. بدل هذه تكون بدل واضح؟ طيب لا إله حق إلا الله لا إله حق إلا الله وقد ورد في القرآن الكريم إعمال لا وإلغاؤها يعني تكون مهمله وتكون عامله هذا المثال الذي ذكرنا لكم للاعمال ام للاهمال ها؟ هذا المثال الذي ذكرنا لا اله الا الله هذه للإعمال ولا الاهمال للاعمال يعني يقول ربنا عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه للاعمال ولا للاعمال ايضا هذه للاعمال ليش لا فسوق اين الخبر؟ في الحج كائن في الحج ولا رف... لا فلا رفض كائن في الحج ولا فسوق كائن في الحج ولا جدال كائن في الحج وضع اصل فيها اشكال ما فيها اشكال اذا هذه اعمال مثال طبعا الافضل من القران مثال لا اذا كانت ملغيه لم تعمل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هذه كيف هي ملغي أو لا مهملة ولا عاملة هذه مهملة هذه مهملة ومن امثله التي استوفت الشروط وهي عاملة لا شريك له لا, لا شريك له ها لا شريك له لا نافية للجنس تعمل ماذا عمل ابن شريكا مضاف الى اعراب اسمها مبني على الفتح في محل نصب لان اسمه اسمها يكون مبنيا على الفتح له جار ومجر متعلقا بماذا بمحلوف ماذا يكون هذا الجر هنا ها لا شريك له جار ماذا يمكن ان يعرب في ها هذا المثال لا شريك له له جرم جرم متعلق بماذا بمحذوف ما وقع في خبر نعم صحيح خبر لا نفي للجنس خبر لا نفي للجنس وهذا في إشكال اشكال طيب إذن هذا اذا استوفت الشروط تكون عاليه والا كانت مهمله من الامثله التي ذكرنا في القران فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا أنت مصطفى فلا رفض الفاء طيب الفاء نقول على حسب ما قبله لا نفي المضم للجنس نفي للجنس رفضا ها رفضنا مقابل عرب اسمها مبني على الفتح لا رفض ولا فسقة لا رفض الواو ولا فسقة الواو مقابل عرب الواو حرف عف وهو حفو عت لا رفث ولا بسوق اين الخبر في الحج في الحج جر مجرور في حفو جر الحج اسم مجرور بفي وعلى ما تجري ها وعلى ما تجري الكسره والجر مجرور متعلقاني محلوف ما بقعه في الاعراب خبر خبر كانه قال لا جدال في الحج ولا رفث في الحج ولا فسوق في الحج هذه كلها هكذا تقبل فلا رفض اين في الحج ولا فسوق اين في الحج ولا جدال اين في الحج ولكنه استمع استغنى عن ذلك بخبر الاخره خبر الاخره شو قال ولا فسوق في الحج ولا فسوق في الحج فهذه في الحج دل على أن كل واحدة أيضا كل واحدة لها خبر يقدر بنفسه الخبر المذكور في الآخرة، فيكون هكذا فلا رفث في الحج كائن في الحج، ولا فسق كائن في الحج، ولا فلا رفث ولا فسق ولا جدال كائن في الحج لهذا قال فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج. اذا يا واضح اذا كانت عامله لكن اذا كانت مبله لا بيع فيه ولا خله ولا شفاء اصل لا ماذا نكون تكون هنا نافيه عامله ولا غير عامله لا بيع عامله ولا غير عامله غير عامله بيع ما مقاول في العربي اذا كان غير عامله هذه غير عامله بيع ما مقاول مبتدا نعم مبتدا مبتدا ارفع صدق بها حتى اذا اخطا بالخطا نصير الصور مبتدا مرفوع وعلم رفعه ضم الظاهره في اخره الرافع له الابتداء والابتداء كما سبق لكم عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر والعامل المعنوي ما ضابطه نعم ما ضابط العامل المعنوي او ما, ما ضابط الابتداء جعلك الشيء اولا لتخبر عنه الثانية جالك الشيء أول عنه الثانية والعامل المعنوي كم هما عندنا ها التجرد قل بيت ها العامل العامل المعنوي يقول شيئاني الابتداء والتجرد يا إخواني لا بيع فيه فيه جرامجر متعليقان للمحدث ما موقعوا في الإعراض فيه هنا ما موقعوا في الإعراض خبر ماذا قال الملك ها يكون خبر ضرف وجرامجه. ما لقى؟ آه. ما لقى؟ ما لقى؟ سؤال؟ ضرف وجرامجه. يعني يكون خبر وأخباره ها تذكرت أنسن؟ وأخباره بلغفين؟ أو بحرف إجار؟ وفع صوتك وأخباره نعم وأخبروا بضف او في جر نويل معنى كائن أو استقر لا بيع لا شفاعة لا شفاعة نفس الشيء لا شفاعة كذلك لا نافية مهملة يعني غير عاملة شفاعة ممتدة والخضر أيضا مقدر لا شفاعة فيه لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة كذلك ولا شفاعة مفهوم هذا هذا هو آه لا, لا نافية التي استوفت الشروط أما إذا اختل شرط واحد, واحد فتكون مهملة غير عاملة لكن بقي لنا أن المصنف قال اعلم واعلم مع أن كل الباب ينبغي أن يعلم وكل ما في هذه المقدمه ينبغي أن يعلم قالوا كلمة اعلم لا يؤتى بها إلا لأمر مهم كأنه يقول له تفطن لأمر مهم سيأتي ولذلك لا متى توفرت هذه الشروط ولم تتكرر يجب اعمالها عملا ان اذا توفرت هذه الشروط اما اذا توفرت فيها الشروط وتكررت لان اما ان تتوفر فيها الشروط سته ولم تتكرر واما ان تتوفر فيها الشروط وتكررت وتكررت لذلك قال المصنف فان تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها فإن تكررت لا لا بد أن تقول عاصم أن تزيد فإن تكررت لا واستوفت الشروط، فإن تكررت لا واستوفت الشروط ستة جاز في أمال وجهان جاز إعمالها وإلغاؤها إذا تكررت فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراه فهنا عاملتنا لا لا رجل عاملت ولا مرأة عاملت وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا مرأة كيف أيها هنا ولا مهملة مهملة مهملة واضح؟ ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا هنا أن لن في للجنس إذا تكررت يكون لها حكماني لن في للجنس إذا تكررت يكون لها حكماني احدهما الاعمال الحكم الاول الاعمال يعني ما معنى الاعمال هنا ان تعمل عملاءنا ويكون ما بعدها مفتوح يكون ما بعدها مفتوح مثاله كما مثل المصنف لا رجل في الدار ولا امراه ولا امراه لا رجل في الدار ولا امراه ماذا نقول في الاعراب يا عاصم لا رجل لا نفي <تصفيق> للجنس تعمل ماذا عمل ان تنصب الاول وترفع الثاني رجلا ما مقام في الاعراب بسرعه اسمها, اسمها. كان يكون اسمها المبني على الفتح في محل ماذا في محل نصب في الدار ما مقام في الاعراب ارفع صوتك جرام جرام وتعلق عن المحلوف ما هو خبرها ولا امراه الواو حرف يش حرف عطف لا ولا امراه لا نفيه لماذا للجنس تعمل ماذا عمل ان امراه اسمها. اسمها مبنيه لا بد اسمها يكون مبنيا اذا كان مفردا ركز معايا اسمها مبني على الفتح في محل ماذا في محل نصف اين خبرها ولا امرأة في الدار في الدار جرمجون متعلق بمحذوف خبر هنا كيف المثال او الذي ذكره المصنف للعمل ولا للإهمال ثم ذكر قال وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة هذا هو اعمال للإرغاء لا رجل في الدار ولا امرأة هنا مهملة كيف يكونوا معرضها يكون مرفوعا يكون مرفوعا فلذلك ماذا نقول في الاعراب لا رجل في الدار ولا امرأة لا نافية للجنس عامل ولا ملغات، ملغاة ها ملغاة ورجل إذا كانت ملغاة ماذا نعرب رجلا رجل ها ممتدى مرفوع على مطرفية الضمة مضاهرة في آخرين في الدار جروم متعلقان بمحذوف ما ما في الإعراض خبر متنا نعم ولمراه الوظفه فعرفين ها ولا نافيه للجنس كيف هي خلاص خامس سؤال لا رجل ولا نافيه للجنس كيف هي عامله ولا ملغى اذا كان منصوب ملغى نعم احسنت اذا كان مبني على الفتح تقول عامله واذا كن قلنا لا رجل في الدار والمره تقول لا نافيه للجنس ملغى ملغى نافيه للجنس ملغى واضح امراه ما وقع في الاعراب يلا مبتدى مبتدا, مبتدأ، وفي الدار جاءه مجرم متعلقه للمحلوف ما وقع في الاعراب خبر, خبر. هذا قول المصنف لكن ما حكم اسم لا النافيه للجنس التي استوفت جميع الشرط الان سنتكلم على لا تكلمنا على لا ونتكلم على هذا اصل الان على اسم لا نتكلم على اسم لا أي أي ايتها هل النافيه للجنس الملغى ام النافيه للجنس العامله العامله لانها تكون قد استوفت جميع الشروط فاسمها كيف يكون عاصم اذا استوفت جميع الشروط اسمها كيف يكون له ثلاث حالات ركز معي هكذا اكتب اسم لا النافيه للجنس متى استوفت الشروط جاز فيها ماذا ثلاث حالات أو اسم للمستوفي للشروط لها ثلاث حالات أو له ثلاث حالات اسم لا المستوفي للشروط له كم حالا ثلاث حالات ثلاث حالات واضح الحالة الأولى ما هو ننظر إلى اسمها أن يكون اسمها مضافا أن يكون هذه الحاله أولى أن يكون اسمها مضافا مثال ذلك لا طالب علم محروم هذا مثال عاصم ها؟ أن يكون اسمها مضافا لا نفي للجنس طالب اسمها طالب مضاف علم مضافة محروم الخبرها ركز معي هنا هل نقول لا طالبه لنا في الجنس طالبه اسمها مبني ولا نقول منصوب بالفتح الظاهرة في آخره نقول هنا بالفتح الظاهرة في آخره وتذكرها هذا وسياتي معكم لا طالب علم محروم ننظر في حكمها الان هذه الحاله الاولى في الاسم له ثلاث حالات اسم لا التي استوفت الشروط له ثلاث حالات الحاله الأولى أن يكون مضافا أن يكون اسمها مضافا الحالة الثانية أن يكون اسمها مشبها بالمضاف واضح أم صدق أن يكون اسمها مشبها بالمضاف هو ليس مضاف ولكنه مشبه بالمضاف نحو لا طالعا جبلا حاضرا اكتب مثال لأنكم ستعربون هذا المثال هذه الأمثلة التي ستأتي إن شاء الله اللي سواء كان المضاف اسمها مضافا كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف لا بد أن تعربوها الحالة الثالثة أن يكون اسمها مفردا أن يكون اسمها مفردا واضح حسن إذا ما يرحل الأولى قلوا شو يرحل الاولى أن يكون اسمها مبارته الحالة الثانية أن يكون اسموها شبيهة لحالة الثالثة آقصر أن يكونها مو صوتك أرفع صوتك中 يكون مفردا. أن يكون اسمها مفردا أن, مفرد. أن يكون اسمها مفردا لذكر الحالة الثلاث أرفع صوتك لئا 2 أسمحك مفرد أن يكون لأول ما تقولكون مفرد طيب مش مشكلة لقدم او آخر أن يكون اسمها مفردا الثاني مقاطع أن يكون مبار لا شبيها بالمضاف شبيها بالمضاف بقي لنا إعراب هذه الأنواع الثلاثة والحالات الثلاثة ركز مع عاصم ما هو إعراب لا طالب علم المحرم عادل انت لا ما في إعراب لا نفي الجنس لا في الجنس, الجنس تعملوا ماذا؟ عمل إنا صوتك تعملوا عمل إنا, إنا. طالب اسمها كيف يكون اسمها منصور بماذا بمعنى الفتحة في آخره لماذا؟ يعني مضاف يعني مضاف لو لم يكن مضافا لكان مبني يا يلا لا طالب علم ما مكافأة طالب مضاف علم مضاف وعلم مضاف محروم خبر ها. خبر لا خبره خبر حسنت محروم خبر ولا. يعني لا طالب علم لا طالب علم محروم هكذا لا طالب علم يلا مصطفى لا طالب علم محروم محرومون هذا خبر ما هو اعراب هذا هو اللي يحتاج التامل لا طالعا جبلا حاضر ركزوا في هذا الاعراب لا طالبا جبلا لا نافيه للجنس طالباً. اسمها كيف يكون اسمها؟ لا طالبا اسمها كيف هو؟ لا طالبا لأن في الجزء. آه طالعاً. لا الجزء طالعا طيب. طالعا اسمها منصور وعلى تصري هل نقول مبني هل نقول فتح الضائرة في آخرين؟ فتح الضائرة في آخرين يكون مبني إذا كان مفردا إذا كان مفردا يمسطط يبنى على الحركة أو ما ينوب عن الحركة فلا طالع لا طالعا لنا في الجنس تعمل عمل ان طالعا اسمها لا منصب وعالمه منصب الفتحه فتح في آخره طالع إلى ما هو اسم مفعول ولا مصدر ولا اسم فاعل شذا طالع اسم طالع ماذا هذا اسم فاعل نعم اسم فاعل صدق منه اسم فاعل لا طالعا اسم فاعل ماذا قلنا سابقا اسم فاعل يعمل عمل فعله معنى يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينصب المفعولين كان متعديا فلا طالعا طالعا اين فاعل طالع عاصم اين فاعل طالع لا طالعا جبل اين فاعله جبل. ضمير جبلان جبل. هو اين مستطير جواز تقديره هو هو وجبل ما مقاول عرب مفعول به مفعول به منصوب مفعول لمن هذا لا مفعول لمن لمن من, من؟, من عاملة النصر اسم الفاعل نعم حسن اسم الفاعل منصوب بالفتحة ضائرة في آخره لا طارعا جبلا ها قل لا طالعا جبلا اتبع مثال يلا لا طالعا جبلا حاضر شنو حاضر ما مقابل العرب لا ركز جيداً لا طالعا جبلا لا نافية للجنس تعمل عمل ان طالعا اسمها فتح في آخره جبلا مفعوله لأن طالع هذا يعمل عمل فعله فاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو جبلاً مفعول به حاضر ما نوقعها؟ خبر. خبر نعم خبر ماذا؟ خبر لا وخبره مرفوع من ضم في آخره هذا ما, ما هو هذا هو المشبه بالمضاف المشبه بالمضاف ما هو ضابط المشبه بالمضاف؟ المضاف عرفنا ولكن المشبه بالمضاف ما ضابطه؟ هو اسم النكرة الذي اتصل به شيء يتمم معناه هو الاسم النكرة هذا كتبت المطابق هو الاسم النكرة الذي اتصل به شيء ها تبني هو الاسم النكرة الذي اتصل به شيء يتمم معناه يا طالعا جبنا ها يا طالعا جبلا أي اسم نكرة اتصل به شيء ويتم معناه يا طالع جبلا حاضروا طيب المفرد وما هو المفرد في باب الله سبق لكم في باب معرفه علامه الاعراب ماذا قلنا قلنا عندنا المفرد في باب الاعراب وفي, وفي باب النداء وفي باب المتلا والخبر وفي باب لا وفي باب, وفي باب ماذا النداء وفي باب الإضافة هنا في باب معرفه على العرب ماذا قلنا ها ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ها ولا من الأسئلة الخمسه هذا في الباب عرفت على العرب وهنا ماذا قلنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وإن كان مثنى أو مجموعا ففي هذين في هذين البابين في بابنا وفي بابل ندمل أنو عنه بالمفرد حتى جاء مثنى حتى جاء مجموعة نقول فيه ملهم نقول فيه مفرد نقول فيه مفرد فالمضاف والشبيه المضاف. المضاف, المضاف ما هو حكمه ما المضاف والشبيه المضاف ما هو حكمه الإعراب للبناء الإعراب والمفرد في بابل ما هو حكمه ها الاعراب للبناء البناء يبنى على الفتح يبنى على الفتح او ما ينوب عنه يبنى الفتح او ما ينوب عنه لا رجل في الدار على ما بني على الفتح ما يبنى على الفتح ما, هو؟ ما ينوب عن الفتح ما ينوب عنه لا مدرسان متكبران لا مدرسان يا العاصل. لا نافيه لان لا ما ينوب عن الفتح لا قل ما مقابل اعراض لا النافيه للجنس تعملوا عملا ان مدرسان لا مقابل اعراض لا اعرف أول من عرق الاثنين لا ماذا تعمل اسمها اسمها اسم لا مبني على ماذا على الالف نيابه عن الفتحه نقول هنا لا مدرسان او لا معلمان او لا رجلان اسمها مبني على الالف نيابه على ماذا عن الفتحه لانه مثنى في محل ماذا دائما تقول في محل نصب لان اسم لا نفي للجنس يكون منصوبا هذا اذا كان مبني على الالف اذا كان جمع متكسلي لا مدرسين متكبرون لا اعرفوا صوتك لا لا ايش ها أه لا اه الجنس؟ لا في الجنس اعملوا ايش اعمل إينا. اينا ومدرسين ما مقاروها اسمها, اسمها كما يكون مبني على ماذا مدرسي مبني على ماذا هنا لما كنا في الف هنا مدرسين ما قلنا مدرس مدرسين مبني على الياء نيابه عن الفتحه لماذا قلنا مبني الياء لانه ما هذا هم مذكر جمع مذكر سالم نقول مبني على الياء عن الفتحه في محل نصب لانه جمع مذكر سالم متكبرون خبر طبعا مرفوع معروف ايضا الاعراق نحن ها او نقول معلمات لا معلمات لا مسلمات لا طالبات متكبرات لا ما للجنس الجنس تعمل عمل ان ومعلمات ما في الاعراق قلنا اسم لا مبني على الكسر نيابه عن الفتحه نيابة العالم لماذا؟ لأنه جمع مؤنث السالي هذا باختصار فيما يتعلق بهذا بقي لنا حكم لا بد منه وهناك أحكام كثيرة نغفلها لأن الكلام سيطول عليها من الأحكام التي تذكر هنا إذا تكررت لا النافية للجنس واجتمعت شروط الإعمال في المكررتين معا مثل قوله لا حول ولا قوة إلا بالله كم أسلوب يجوز في هذا كم حكم يجوز في هذا الأسلوب كم وجه خمسة أوجه يجوز في خمسة أوجه الوجه الأول اعمال الأولى والثانية وبناء اسميهما لا حول نبنيهما على هذا على الفتح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول هنا العمل بماذا العمل نعم الاعمال هنا للأولى والثانيه وبنينا اسميهما بماذا على الفتح لا حول ولا قوه هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه اعمال الاولى وبناء اسمها على الفتح والغاء الثانيه اذا الغينا الثانيه طبعا يكون ما بعدها مرفوعا فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله فإذا كانت من لا لا في الجزء قوه قوة تكون ممتدى تكون ممتدى الصورة الثالثة إعمال الاولى وبناء اسمها عن فتح إعمال الأولى وبناء اسمها عن الفتح وإلغاء الثانية ونصب ما بعدها يكون هذا معطوفا على محل اسمنا فنقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ويجوز في هذه الصورة أن نعتبر لا الملغاة عاملة عمل ليس ممكن نعتبرها ممكن نعتبرها عامل عمل ليس الصورة الثالثة الصورة الرابعة إلغاء الأولى ورفع ما بعدها وإعمال الثانية عندما نقول إعمال الثانية بناء وبناء اسمها على الفتح نقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله الحاله الخامسه والاخيره الغاء الغاءهما منع يعني الغاء الاولى والغاء الثانيه فاذا الغينا الاولى والثانيه كيف يكون الاسم بعدهما يكون مرفوعا لا حول ولا قوه الا بالله هذا هو الذي أشار إلى المصنف ابن مالك يعني في قوله وركي بالمفرداء فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تعملها ولهذا السبب بعض شراحي مثل ابن آجرم كخالد الأزهري ذكر تحصيلا وقال إن للنكره بعد الا الثانيه طبعا خمسه اوجه ثلاثه مع فتح الاولى اذا قلنا لا حول يجوز ولا قوه ولا قوه ولا قوة. كم وجه ثلاثه ثلاثة اوجه مع فتح الاولى الحاله أخرى ما هي الاولى قلنا ثلاثه مع فتح النكره الاولى واثنان مع رفعها إذا قلنا لا حول يجوز فيها في الثانية وجهان هذا باختصار ويجوز حذف خبر لا كثيرا إذا دل عليه دليل طبعا كما يجوز قليلا حذف اسمها لا ضير لا ضير عليك لا بأس لا بأس عليك لا عليك أي لا بأس عليك فإذا إما ان نحذف خبر لا وهذا كثير وإما أن نحلف اسمه ويمكن أن نحلفهما معا إلى الذل الدليل إلى الذل الدليل هذا معنى قول المصنف رحمه الله باب لا الله تعالى على المحكم وهذا الباب في الحقيقة فيه أحكام كثيرة أغفلنا كثير منها وفيما ذكرنا كفاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته